هذا حزب قطب العارفين الإمام الرملي يقرأ لكل خير يسمى بكمياء السعادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله واصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلات وأزكى سلام وأمنا بركات عدد سور القرآن العظيم وآيه، وكلماته، وحروفه، ونقاته، وتفصيله، وجمله، وجزئياته، وكلياته، وشكله، وهمزه، وحركاته، وسكناته، ومعجمه، ومفصله، ومجمله، ومنضوقه، ومفهومه، ومحكمه، ومتشابهه، وخاصه وعامه مناسه وخيه ومنسوخه وإشارته وأمره ونهيه وعبره وبعده وزعيده وقصصه وأمثاله وادم عصا وملأه أحصى وملأ وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي العمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأسكى سلام وأمنا بركات عدد الدقائق والحقائق والدراج والساعة والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان والدهور والعصار اللهم صل وسلم Babarık ve على Allah sýýdýna Muhammed, abdika ve resulika Nabi Elümmi ve Allah aalehi ve aþhabihi ve azvajhi ve zulviyatihi ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ومغجع الأفواه ورمش الأبصار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأمنى بركات عدد الأنفاس والخواطر والهروف والنقاط والكلمات وحركاتها وعدد الهواجس والنباتات وتراد في الأفكار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 الأجسام والجواهر والأقول والعلوم وعدد ما يقوم في رؤيا المنامات والخيال من أول الخلق إلى آخرهم وتعاقب التلائم والأخبار اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأمنا بركات عدد الملائكة والحور العين والملدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام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 أفضل صلاة وأزكى صلام وأمنا بركات عدد الرؤوس والوجوه والآذان والعيون والأنوف والشفاء والأفواه والصدور والأيدي والأرجل والأصابع والأضحفار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفول سلام وأزكى سلام وأمنى بركات عدد القلوب والأضلاع والإضام والأضلاف والأصوات والأرياش والشعور والأوبار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفول صلاة وأزكى سلام وأمنى بركات عدد القلوب والأغلاع والبطون ومعوت وعدد الأروق والمسام والألسن والأسنان والأسماع والأبصار اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وعصابه وأزواجه وذرياته أخضل صلاة وأسكى سلام وعمل بركات عدد الزروع والنبات والأوراق والأوصان والأشجار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 والبدور والزهور والفواكه والثمار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي العمي وعلى آله وأصحابه وزوجه وذرياته أخضل صلاة وأزكى سلام وأبنى بركاته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 أفضل صلاة وأسكى سلام وأمنا بركات أدد نجوب السماء وتبران الفلك وممر السعاب وهبوب الرياح ونمع البرق وعصوات الرعد وقدر الأمضار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّ وَأَنَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلَامِ وَأَمْنَا بَرَكَاتٍ أَدَدَ مَكَايِيلِ الْمِيَاحِ وَمَثَاقِيلِ الْجِبَالِ وَالْأَجْسَادِ وَعَدَدَ الْأَمْوَاجِ في البحار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 وملأ ما أنت خالق وعدد ما كان وما هو كائن وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأمن بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات والأهل الأراضين من أول التهر إلى آخره في كل زمان وأوالي وقت وشهر وجماعة ويومين وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفه ونسيم وعدد المصلون عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار وعدد المصلون عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار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 والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنحار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 مِلء العرش والكرسي والسماوات والارض وما بينهما من الخلى والملى والاعواليم وملء الآفاق وملء الآفاق والأقطار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأمنا عدد ما في علمك وملأ ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ أرضاك حتى ترضى وإذا رضيت عدد ما ذكرك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبعوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وحللوك واستغفروك وعدد ما هم ذاكروك ومسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك على ممر الدهور والآصار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 اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على سيدنا الكامل الفاتح الخاتم حائل رحمة وميم الملك ودال التوام بحر ينوارك ومعدن أسرارك وعروس مملكتك ولسان حجتك وَإمام حضرتك وضراز ملكك وعين أعيان خلغك وصفيك وأمام خزرتك وضراز ملكك وعين عيان خلقك وصفيك السابق للخلق نوره الرحمة للعالمين ظهوره المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى المختار عين العناية وزين القيامة وإمام الحضرة وأمين المملكة وكنز الحقيقة وشمس الشريعة وكاشف الغمة وجال الظلمة وناصر الملة ونبي الرحمة وشفيع الأمة يوم القيامة سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وعزة سلام وأمن بركات عدد هذا كله أضعاف مضاعفة وضرب في مثله وأمثال أمثاله لا ينقص عددها ولا ينقطع مددها حتى تستغرق العد ما حتى تستغرق العد ما تحيده حتى تستغرق العدى وتحيطا إلى حد عبد الآبدين ودهر الضاهرين ما دامت السماوات والأرض والعرش والكرسي والجنة والناو وما دام ملك الله الواحد القحار، Allahümme ﷻ ﯾسال وبارك وكرم على سيدنا وملانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحابه وزوجه وذرياته أفضل صلاة وعزة سلام بركات وجزيه يا ربي ما هو ما جزيت به نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته وآته, الفصيلة وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأنزله المقرب عندك يوم القيامة فصل يا ربي وسلم كذلك كله على جميع إخواله الأكرمين من الأنبياء والمؤسلين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آل كل من كل وعلى آل كل مصاحب كل وعلى القرابة والتابعين والبررة الأخيار رضي الله عنهم سبحان الله وبحمده تسليما يليق بحمده وجلاله الحمد لله عمدا كافيا ضيبا مباركا كافيا على جميع يامه ويفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفرد في علوه وكماله والله أكبر المتعاظم في كبرياه وجلاله ولا حبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وطيق، وعند كل حادث يحدث للعبد في جميع أحواله، واستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل، في سواد الليل والضياء النهاري، وفي قبال كل من عما وإدباره. عدد ذلك ومثل ذلك وضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس وأبزاغ بدر وأو حبى ريح أو سحى غمام أو سجع طير أو أقبل ليل أو أشرق نهار واستغفر الله العظيم من كل ذنب أثنبته في سواد الليل بغياء النهار وفي إقبال كل منهما وإدباله عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزعى بدر أو هبريح أو سحى عمام أو, أو طير أو أقبل ليل أو أشرق نهار وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرمي من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وآله وصحبه وسلم تسليماً كفيراً